أل تَكُ فيِي مِِّيَة مم يَعبُودُهَا أُنا فَ تَكُ فيِي مَِة ما يَعبُودهَاُ ما يَعبُدُونَ إَِّكَمَا يَعَبُودُ لَوَّفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ وَإِنَّ رَبَّكَ لَوَفَّهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم في شك منهم مريب وانهم في شك منهم مريب وان كن لن لما يوفينهم ربك اعمالهم وان كن لن لما يوفينهم ربك اعمالهم بما يعملون خبيث وَبِما يَعْمَلُونَ خَبِير فَاسْتَقِم كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَقْضَوْ فَاسْتَقِم كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَقْضَوْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير وبما تمنون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا منا هو ما لكم من دون الله من اولياء اثم لا تنصرون ولا تبسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياءكم لا تنصرون وأقم الصلاة طرف إن نهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ, ذلك ذكرى للذاكرين بيرس ان الله لا يضيع اجر المحسنين بيرس ان الله لا يضيع اجر المحسنين فلولا كان من القرون من قَبْلَكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون